كلا بل حبون العابلة وتبرون الآخرة وجوه يومئذ ناطرة إلى ربها ناغرة وهدوه يومئذ باترة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراق وقيل من راق وظن أنه انفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يوميذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتعلى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى ويحسب الإنسان أن يترك سدا فلم يكن طفة من مني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 فدعيناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما كافرا وإما كفرا إنا أعتدنا للكافرين ثلاثل وأغلالا وتعرا إن الأبرار يشربون أبرا